فَقَتُلُو يُوسُفَ أَوَيْتَ رَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُولُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِقِينَ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 قالوا يا بنا إن ذهبنا نستبق وترقنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فأكله الذئب وما أنت بمؤمن إلانا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بد من كذب قال بل سوَّلت لكم أنفسكم أمرا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 بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمراته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث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 ذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتنك قال معاذ الله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 قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجاه عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها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 هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين